ان ان ربك لبالمرصاد فامما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا إِذَا مَٱبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان يوم إذن يتذكر الإنسان له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له بقاء كلا إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا دكت الأرض دكت دكت وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ايوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قد لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية ارجعي راضية مرضية ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جناتي.